بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رسول ربي صلى الله عليه وسلم برأه رفا جئ أسفراء دولا سرية الرجيع جلمت إرقا سرية الرجيع انتني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ديماني تنيل لاني وارقافة نما قدنجججو بني لحيان والرجل أموتو يو أهدي رسول ربي الرحول نزيجه رسول ربي صلى الله عليه وسلم قنو لان صحابة إثاني كرسول ربي تير جلا فتا اجبودا دولا بئري معوناجل امتو يو ارجمه يو مسفرا وجاء رفاه جلال رسول ربي ارا رفاهتون جدون تا بيري معوناجل امتو يوقان السريه القراء جلمتو ارجمتي تنمن ترباتما ور قران قجيل نقراو صحابه رسولك يسيتدمان قصت رعلي في زاقواني عسايا جل أمتوالقيته أهدي إتديديه رسول ربي الراجرة كان قرآنها نبرسي سجته إرقافوتي بودة كاراتي أيديتني إثان فتة فاجئان يوكاني رفات بئري معوناتني مسلمتو تردتي إثي قجيلا ألفاتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم دبينكم الفات تتانان جئتك ققوتو قنوة قدني دعائي الرد تقلأتن تتسن رعلي ذاقواني عصيار رد ربين دي دي جرتني يا ربنا هلاكي جلنيت تقلأتن أتبودا دول بني نظيرت أرقمي بني نظيرتني جاء ربيع الأول سناء فرباكي السهجر إراء دول بنين الظفرجة أم تتناطيو أرجمي؟ إثنتني يهودا والجن دول كثتي دول يرو لما تأتي سبب إثيله والريهودا كانتو يو رسول ربي صلى الله عليه وسلم الجيس يادي رسول ربي صلى الله عليه وسلم بساني كنا حبتاني صحابا وفيفتاني قعاني تنين مرسن غندا إساني ربين جرى صداقل بإساني تنكي إنقاماني رسول ربي تي وليغل تي نغايا أومن إرقاقانا رسول ربي صلى الله عليه وسلم غندا كي سني ياو الرتي جلنيني يا ستي ذا شي سانير رايا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وان هاجم تميشا كستنفردا ورانا توكم بهنا جلني ورانا الراهيكني ميشا وفي هاجا دنديان كام متات كان حريت كان ميشاد وان تياب بتنت في اثانيه اتش كي ساياا اتشرت سوران حشري قوتن بوته سوران حشريتني سوره النظير يخان سوره بني نظير الامتيل نيا امتي اللي دولا بنين ذي ركن كيسة تبوط لولا بنين ذي ركن كتكان الدم بعفتهم في صورة تنه صورة بنين ذي يقان صورة الحشري صن برجو راف سينار رسول كيسة دولا ثناوان اثنين تاتي هو بتشون بربات كسار يقان دولا بنين رسول رسول ربي صلى الله عليه وسلم امه يهودا قنا يرو اتدولا غنو انسان رسول الرب ذلك كانا مبشران غنونتني غنو رسول ربي صلى الله عليه وسلم اجسوا يا دون وانغد رسول ربي صلى الله عليه وسلم دولتنا فها و في فرتني اتي دولني غند اساني كهسا ياسن يهودان كح بتني ودو ميشا عفي هند غورتن اجك كهسا قنقدان هتثمان كساياتي جودا دوبا بنينا ذركنا يوسينا اساني تكتكن ك هو بن سبب رسول ربي الله باع إلى رسول صلى الله عليه وسلم أكدوا أدويك يا وفيتن قبنا جكا والي قلته سن الله هندية غني إنما هو بوtha مدينة حسا سياسة سوداكي سويالا فكينيا فكا دولا سويكي كدبر سنيسة من فاكي الستي مديناء اكسين سوشي ادعدا ارقتو اسانيتي واري واي دولا رسولا ربي ادسو جاركا نرى باقي حاسواني فكينيا بانينا جارا جالان <سؤال> إتى هماني رسول ربي تين تالولا بوثار رسول ربي هنجد نبكة كنا بكة رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابة فرثانى إساني خرادة ماجرو جري كرات تباتيتين رسول ربي اجيسو يالت او تشدرانمني والاجيسي نمسا قما كفاله افرسول ربي ارا كفالشيسو في ديماجراني اهديوا واليقابنف بني النذير قن ملتا لهاني رسول ربي فول افان قمتشوران كيبالاني ايقا خانها ايق رسول ربي تاعني اجيحقاني والمريتان حكمت اجفنه حكمتي يسر هبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم داغ غد دفن متا اسا فلن اه بكانه قبل ربي صلى الله عليه وسلم ربي ياد إساني كنا ربي اتهمه سمير رؤدون استلوسته يا رسول أكد شري ست يادني دلوة جلسه التقنقبان أقاسي قذل إسانيسي كفلقوا يادني كأيسي برادين مجدين ربي أكسي رسول ربي دفنيسي انقر مدينة دي بأني أكبودا صحابان إساني اللي ورنان نجروا رسول ربي وجي انقر مدينة قال بنين النذير تنقو حامسي ما هو رسول ربي مرء الآف؟ يا لنه ربنا الآن قرومي دائسا يا دنسان نفش ليسيه قلت ما الرسول ربي أجيسه يا الدجاري كان مالي اللي باقي التجراء دار سيتينا ثلاث سرتي واجين برنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته